قبل يديان وفي حقوق ديانك طالت عليها الرجاوي والمواعيد ضحى بروحه وما يملك علشانك يبكي توفي ولا ج منك تسديدي اصد من شان عدواني وعدوانك درع علي وعليك من المناقيد اصد من شان عدادي وعدوانك درع علي وعليك من المناقيد خدمت خمس سنوات في طياشانك اسمك عالم خدمتي وارضاك تجنيدي احتل طيشي جبارتك وسلطانك تحكم وانا عبدك المملوك يا سيدي بس اتحرامت سيدك وحسانك احيابك سعيده ولا موت يشهد بس اتحرامت سيدك وحسانك احيابك سعيده ولا موت يشهد احيابك سعيده ولا Tere